التي سفكت بالامس والتي تسفك اليوم والتي تسفك طيلة الاشهر الماضية ثم يهنأ بنوم او بطعام او بشراب ابدا اسمحوا لي ان ابدا بالحديث عن سوريا فسوريا في قلب كل مسلم ودماء إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا التي تسفح على أيدي عصابة الظلم المجرمة هذه الدماء كأنها دماء تنزف من قلب كل مسلم صادق غيور يعرف حقيقة الأخوة ومعنى الإيمان وحرمة الدماء على وجه الأرض أيا كان موقعه وأيا كان بلده وأيا كانت أرضه التي يعيش عليها سأبدأ بالقرآن ايضا نعم سأبدأ بالقرآن أيضا وسأثني بكلام نبينا عليه الصلاة والسلام فلن أخرج عن القرآن ولن أخرج عن السنة أذكر عصابة الظلم في سوريا، وأذكر كل ظالم على وجه الأرض بهذه الآيات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 وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم ايه تملا قلبي بالامل ايه تملا قلبي بالطمأنينة ايه تملا قلبي بالثقه ايه تملا قلبي بأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر لا بد من طلوع الفجر آية تؤكد لي ان اشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يأتي بعدها ضوء الفجر المشرق ضوء الفجر الصادق وقد مكروا مكرهم اسمع وعند الله مكرهم اهنا ايها المؤمن اهنا ايها المسلم قر عينا ايتها الام التي فقدت زوجها وولدها واخاها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 سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت والله سريع الحساب هذا بلاغ للناس وليذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب أيها المظلوم صبرا لا تهن أيها المظلوم صبرا لا تهن اثبت واصبر وصابر الشهادة ليست رخيصة واعلم بأن الله جل وعلا يختار الشهداء ويتخذ منكم شهداء هذا فضله على من يصطفيه للشهادة ويجتبيه لهذه الكرامة إن في الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله أولئك الذين يجاهدون في سبيل نصرة الدين في سبيل كرامتهم وعدالة يريدونها ويرجونها ومطالب عادله مشروعه جاء بها الإسلام بل جاءت بها كل شريعة منزله من عند الحق تبارك وتعالى أيها المظلوم صبرا لا تهن إن عين الله يقضى لا تنام نم قرير العين وهنأ خاطرا فعد الله دائم بين الأنام أيها الظالم أيها المجرم يا من تجرأت على الله يا من تجرأت على سفك الدماء ولا أقول لطخط يدك بالدماء بل صرت غارقا في بحور متلاطمة من الدماء بل صرت غارقا في أكوام متكاثرة متعاليه من الأشلاء أيها الظالم أيها المجرم ألم تعتبر ألم تتعلم الدرس ألم تستفد ممن سبقوك ممن هم في السجون وممن هم الآن بين أطباق التراب بعد سفك للدماء وظلم وفساد واستبداد والله وانا اقسم بالله والله سينتقم الله من عصابه الظلم المجرمه في سوريا في الدنيا في الدنيا في الدنيا أكررها ثلاثا قبل الآخرة في الدنيا قبل الآخرة اعلموا يقينا أن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى قال بأبي وأمي وروحي اثنتان يعجلهم الله في الدنيا قبل الآخرة في الدنيا قبل الآخرة البغي يعني الظلم وعقوق الوالدين ايها الظلمة ايها المجرمون يا من تسفكون الدماء بلا دم لا اقول بدم بارد بل بلا دم بلا شعور بلا احساس ولا اقول بلا دين ولا اقول بلا خلق يا من تسفكون الدماء اخوانكم وابنائكم وامهاتكم وبناتكم واولادكم يا من تسفكون الدماء رخيصة ارخص من الوحل والطين والتراب والله سينتقم الملك القهار الواحد الجبار منكم في الدنيا وأنا أكرر في الدنيا قبل الآخرة أين الظالمون؟ أين الظالمون؟ أين الظالمون يا من, تح يا من تحملون عقولا في رؤوسكم إن كنتم بالفعل لازلتم تحملون عقوله والله يكاد قلبي أن ينفطر ويكاد قلبي أن ينخلع أين الظالمون؟ أين التابعون لهم في الغي؟ أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوقوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته أو هل نجا منه بالسلطان إنسان لا والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا إنس ولا جان قال جل جلاله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أكرر وسأظل أكرر كلمة خالد بن برمك وأرجو من عصابة الظلم أن تفتح صفحات التاريخ لتعرف من هو خالد بن برمك ولتقرأ تاريخ دولة البرامكة الطويل بعد الملك والسلطان والجاه والسؤدد يسجن خالد بن برمك مع ولده في سجن واحد في زنزانة واحدة فينظر الولد إلى والده ويبكي ويقول يا أبتي من الملك والجاه والسلطان إلى السجن والقيد في زنزانة واحدة فقال له والده خالد برمك يا بني إنها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ابدا لا تتوهم هذا اطلاقا اسمع لقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت والله لن يفلت الله عصابة الظلم المجرمة في سوريا ولا في مصر ولا في العراق ولا في أي مكان على وجه الأرض والله الذي لا إله غيره وأنا أكثرت القسم ولولا أن الله أقسم وأن رسول الله أقسم ما أقسمت وما كررت القسم فأنا أكرر القسم للتأكيد لأؤكد لاصحاب القلوب القلقة أنه جل جلاله لا يهمل الظالمين أبدا هو يمهلهم سبحانه وتعالى حتى لا يكون لأحدهم حجة حتى لا يكون لأحدهم عذر الله جل جلاله كما قال أعرف الخلق به إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته حتى اذا اخذه لم يفلته يقول تبارك وتعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وعند الله مكرهم خلاص عند الله الذي يعلم السر واخفى عند الله القوي عند الله الغني عند الله القهار عند الله الجبار عند الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم يا الهي لتزول منه الجبال ولحظ أن الله جل وعلا هو الذي يصف مكرهم بهذه الصفه وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وبعدها يقول الكبير المتعال فلا تحسبن الله فلا تحسبن فلا تحسبن الله مخلفا وعده رسله ابدا لا تحسب هذا ولا تتوهم هذا ولا تظن بربك ظن سوء فهذا من ظن السوء بالله جل جلاله أن يظن المؤمن أن الله تبارك وتعالى سيخلف وعده سنة الله لا تتبدل سنة الله لا تتغير يقول ربنا تبارك وتعالى وإن تصبروا الله الله الله وإن تصبروا وتتقوا يا, أه... يا أهلي في سوريا أيها الآباء الأفاضل ايتها الأمهات الثكالة أيها الأبناء ايتها البنات الفضليات الطاهرات ها هو العلاج ها هو الحل وإن تصبروا اصبروا اصبروا أعلم مرارة الصبر الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل أعلم أن الدماء تسفك وأرى ويكاد قلبي أن ينخلع ورب الكعبة لكن مع ذلك أقول اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله عز وجل فإن حققتم الصبر وحققتم التقوى ولجأتم إلى الملك الحق والله لنصركم ولو تخلى عنكم أهل الأرض ولو تخلى عنكم أهل الأرض ولو فشل مجلس الامن في استصدار قرار جماعي لحقن دمائكم لحقن دمائكم فوالله الذي لا إله غيره لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه انا اعي ما أقول اللجأوا إلى الملك الحق اصبروا وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا أنا أذكر الأمة الأمة الكبيرة الأمة الكثيرة أذكرهم بحقوق هؤلاء المساكين هؤلاء الفقراء هؤلاء الجوع هؤلاء الذين فقدوا الأمن بكل ما تحمله الكلمة من معنى تدك بيوتهم بالطائرات بالدبابات وبالمدافع بالصواريخ تدك بيوتهم بالمدافع بالمدافع والدبابات والمدرعات ويقتلونه في وضح النهار بل وفي سواد الليل وتحاصر قراهم ومدنهم وبيوتهم أليس في أمتي رجل رشيد؟ اليس في البشريه رجل رشيد اين العالم اين العالم الذي يتغنى بالديمقراطيه المشؤومه المزعومه اين مجلس الامن اين هيئه الامم قالوا لنا الغرب قلت صناعه وسياحه ومظاهر تغرينا لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينه الغرب مقبرة المبادئ لم يزل يرمي بسهم المغريات الدينه الغرب مقبرة العدالة كلما رفعت يد ابدى لها السكينة الغرب يكفر بالسلام وإنما بسلامه الموهوم يستهوينه الغرب يحمل خنجرا ورصاصه فعلى يحمل قومنا الزيتون كفر واسلام فانا يلتقي هذا بذلك ايها اللاهون انا لا الوم الغرب انا لا الوم الغرب في تخطيطه ولكن الوم المسلم المفتونة والوم امتنا التي رحلت على درب الخضوع ترافق التنين والوم فينا نخوة لم تنتفض الا لتضربنا على ايدينا يا مجلس الامن يا مجلس الأمن يا مجلسا غدا في جسم عالمنا مرضا خفيا يشبه الطاعون لعبت بك الدول الكبار فصرت في ميدانهن اللاعب الميمون شكرا شكرا لمجلس الأمن شكرا لقد نبهت غافل قومنا وجعلت شك الواهمين يقينا شكرا لقد نبهت غافل قومنا وجعلت شك الواهمين يقينا يا مجلس الأمن انتظر إسلامنا سيريك ميزان الهدى ويرينا إن كنت في شك فسل فرعون عن غرق وسل عن خسفه قارونة إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته أنا أعلم أن كل دول المجلس بالإجماع باستثناء روسيا والصين قد صوتت قد صوتت لكن يا ترى يا ترى هل انتظر الغرب قرار مجلس الأمن لغزو العراق أو لغزو أفغانستان أو للدخول إلى ليبيا منتظر؟ انا لا اريد تدخلا عسكريا في ارض مسلمه ابدا من الغرب على الاطلاق لكن اريد اي اليه من الاليات للخلاص من عصابه الظلم المجرمه لحقن هذه الدماء التي تسفح رخيصه ارخص من التراب على الارض على مراه مسمع من أمة يزيد عددها الآن عن مليار تلت ألم تسمع يا أمتي قول الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة أين أخوة الإيمان صار الأخ منا ينظر الآن إلى دماء أخيه تسفك في سوريا أو في مصر أو في العراق أو في فلسطين أو في ششان أو في أفغانستان أو في الصومال أو في أي مكان ينظر بعينيه إلى الدماء التي تسفك على الأرض والله لا تقطر منه دمعة والله لا يحترق قلبه والله ينام من عينه ويأكل من بطنه ويضحك من فمه وكأن الأمر لا يعنيه أين أخوة الإيمان أين أخوة الإيمان يا أمة التوحيد والإيمان يا أمة محمد عليه أفضل الصلاة وازكى السلام إنما المؤمنون إخوة إذا وجدتم أخوة بلا إيمان فاعلموا بأنها ليست أخوة الدين والإيمان إنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع إنما هي دنيا يأكل بعضها بعض وإن وجدتم إيمانا بلا أخوة فاعلموا يقينا اسمع مني فاعلموا يقينا أنه إيمان ناقص أنه إيمان ناقص ألم تسمعي يا أمتي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ألم تسمعي يا أمتي قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري المؤمن للمؤمني للمؤمني مش المصر للمصري مش المصر للمصري ولا السوري للسوري ولا السودان للسودان بل المؤمن للمؤمن فوق أي أرض وتحت أي سماء أخي المؤمن في أمريكا في الصين في اليابان في روسيا في استراليا في أي بقعة من بقاع الأرض هو أخي وربما يكون أحب إلي من أخي ابني وابي وأبي في النسب إن كان أقرب إلى الله من أخي ابن أمي وأبي قبل الإسلام لا أبى سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض ألم تسمع يا امتي قول الصادق في الصحيحين مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر لا لا لا ما تقولش الكلام ده موجود اين هو اين هو لو تألم عض من اعضاء جسدك لا ينام جسدك كله مستحيل تنام عينك وهناك الم في اي موضع من مواضع الجسد بل يصهر الجسد كله يصهر يتألم لألم هذا العض لألم هذا الضرس او لألم العين او لألم الاصبع او لألم البطن لا ينام الإنسان ولا تنام أعضاء البدن بكاملها نعم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وخاطب المسلمين جميعا واخاطب جامعة الدول العربية ولا حول ولا قوة إلا بالله وأنا أعلم أنني يعني كما يقول القائل لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن انت تنفخ في رمادي نريد وقفة لله لله كل يوم يمضي بل كل دقيقة تمضي تسفك فيها الدماء وتمزق فيها الأشلاء أين الحكماء؟ أين العقلاء؟ من الغرب؟ ومن الشرق؟ وأين أصحاب الإيمان في الأمة؟ أين أصحاب الدين؟ اخاطب حكام العرب وحكام المسلمين وحكام الغرب حكام أوروبا وحكام أمريكا وأخاطب كل مسلم على وجه الأرض يستطيع أن يقدم شيئا أي شيء أي شيء لا تستهن أن ترفع إلى الملك الحق جل جلاله الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لا تستهن ولا تحتقر ولا تزدري أن ترفع إليه دعوة سهما من سهام الليل. وأنت تتململ بين يديه على الأرض كتململ العصفور المبلل بماء المطر فوالله لقد كان عمر بن الخطاب يقول إن لا نحمل هم الإجابة ولكننا نحمل هم الدعاء فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه هذا لمن لم يملك أن يتكلم كلمة أن ينشر خبرا أن يجيش امه أن يدفع جنيها لأولئك الذين شردوا شردوا على حدود تركيا وغيرها من البلدان لأولئك الذين يجدون في هذا البرد القارس غطاء يلتحفون به أهل سوريا الأفاضل الاطهار الأخيار أهل الشام الأشراف الكرام قد لا تجد الآن أم من أمهاتنا وبنت من بناتنا ما تداري به جسدها الضعيف النحيل في هذا الجو القارس في هذا الجو البارد قد ترى الام دمى ولدها يسفح امام عينيها وبين يديها وهي لا تملك اي شيء فضلا عن طعام تأكله او شراب تشربه نحن نرى ونشاهد بعيننا لكن اين قلوبنا يا ناس؟ اين قلوبنا سادنا وخاطب ألا يشاهد الحكام هذه المشاهد الا يشاهد حكام المسلمين هذه المشاهد التي تخلع القلب لا نريد تنظيرا لقد سئمنا التنظير ملت الأمة من الجعجعه والطحن ملت الامه من هذا التنظير السالب ومن هذه الثقافه الذهنية البارده الباهته أنا اؤدي الآن ما كلفني به ربي من البلاغ والبيان فجهاد الكلمة لا يقل ابدا عن جهاد السيف بل هو أشرف من جهاد السيف اؤدي ما علي لكن أين من يملكون القرار الآن والله لو أملك غير هذا لزدت بنفسي ورب الكعبة وبدمي عن أهلي وإخواني في سوريا وفي مصر وفي كل بقاع الأرض فدماء المسلمين غالية لن أخرج عن القرآن دماء المسلمين غالية والله الذي لا إله غيره أبكي بدمعي حين أرى مسلما واحدا تسفك دماؤه على أي أرض ليه الدماء ليست رخيصة يا ناس الحياة ليست حقيرة يا خلق الله واهب الحياة وليس من حق أحد على وجه الأرض أن يسلب هذا الحق أو أن ينتهك حرمته أو أن يستبيح حماه